ثم كَانَ عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا, وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون.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 ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أَنْ خَلَقَكُم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أَنْ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنكم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 وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ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 قديد وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّذ‌ی ضَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِلَّا وَاللَّهُ مُدَبِّرُ الْأَمْرِ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عن